الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته قل الله تبارك وتعالى مخاطبا الناس يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يا أيها الناس كلوا مما في الأرض من رزق الله تبارك وتعالى حلالا قد أباحه لكم طيبا وذلك أنه لا تبعة فيه وكذلك ايضا هو طاهر صالح غير نجس نافع غير ضار ولا تتبعوا طرق الشيطان ومسالكه التي يغوي بها المنكر والفاحشه ويصد عن سبيل الله تبارك وتعالى ويتلاعب بكثير من الناس في أبواب التحليل والتحريم فيحرمون ما أحل الله تبارك وتعالى أو يحلون ما حرمه أو يقعون في شيء من محدثات الأمور من البدع والمخالفات إنه لكم عدو ظاهر العداوه مبين مكاشر بالعداوة هذا العدو إنما يأمركم بالسوء والفحشة جاء بهذه الصيغة والأدات من أدوات الحصر التي تعد. ثانية أقوى صيغة من صيغ الحصر عند اللغويين والأصوليين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء يعني هو لا يأمركم بشيء آخر لا يمكن أن يأمرك بمعروف أو خير أو فضيلة أو صلة أو نحو ذلك إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أن تقولوا على الله ما لا تعلمون في أبواب الاعتقاد والشرك بالله ونسبة الأنداد والأولاد والزوجات وكذلك أن تقولوا على الله ما لا تعلمون في الحلال والحرام والتشريع وما إلى ذلك من الكذب على الله تبارك وتعالى والقول عليه وعلى كتابه ودينه بلا علم يؤخذ من هذه الآية يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا أن الأصل في المطعومات الحل فهي حلال أحله الله تبارك وتعالى وطيبه فإذا كان هذا هو الأصل فإن حين لا نجد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا يتعلق بتحليل نوع من الماكولات فإنا نبقى على الأصل وهو الحل ما لم يكن ضارا وزاد بعض أهل العلم ما لم يكن مستخبثا عند العرب فهذه الحيوانات التي قد توجد في أماكن بعيدة لم يرد فيها دليل يتصل بحل ولا حرمة دليل خاص الله ذكر بهيمة الأنهام وجاء في السنة ألا ويحرم عليكم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيك هناك أشياء ليست بذوات مخالب ولا بذوات أنياب ولم يتطرق إليها نص فنرجع إلى هذا الأصل أنواع من الحيوانات أنواع من الأطعمة مما يستجد للناس في ذلك ما لم يكن ضارا فهو حلال كل مما في الأرض حلالا طيبا مما فما تفيد العموم وفي قوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا تلك أعم من هذه تلك استدل بها الأصوليون والفقهاء على أن الأصل في الأشياء الحل من المأكول مطعوم والملبوس والمركوب وما إلى ذلك أن الأصل في هذه الأشياء أن الله خلقها للناس من أجل أن ينتفعوا بها إلا ما ورد دليل بتحريمه أو عرف ضرره فعند ذلك يمنع منه ويؤخذ من هذه الآية قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان هذا فيه إشارة إلى دور الشيطان وأثره في الحرمان حرمان بني آدم من كثير من الطيبات التي أباحها الله عز وجل لهم أو تحليل بعض ما حرمه الله عليهم وقد ذكر الله خبر المشركين في هذا الباب في سورة الأنعام كما في قوله تبارك وتعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها الايه ففرقوا بين هذه الأشياء واستحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله تبارك وتعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء هذا كله من التشريع الجاهلي الذي كان عليه أهل الجاهلية وكذلك ما كانوا يحرمون ويحللون ويسيبون من السوائب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا هذه كلها السائبة والوصيلة والحام كل ذلك مما كانوا يشرعون مما يحرمونه على أنفسهم أو يزاولون فيه أو معه مزاولات لم يأذن الله تبارك وتعالى بها كلوا مما في الأرض حلالا طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين هذه الخطوات كما هو معلوم مبدأ كل عمل هو الخواطر والأفكار كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله فهذه الخواطر توجب التصورات والتصورات توجب الارادات والإرادات تتحول إلى عزائم ثم بعد ذلك تتحول وتترجم إلى فعل في الخارج وكان مبدأ ذلك الخاطرة التي صارت فكرة بعد ذلك ثم تحولت إلى إرادة وعزيمة ثم بعد ذلك مع التكرار يتحول إلى عادة يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله فصلاح كل هذا بصلاح الخطوة الأولى وهي الخواطر والأفكار وفسادها بفسادها ولا تتبع خطوات الشيطان فخطوات الشيطان هي مسالكه وما يمليه وما يزينه ويحسنه للإنسان فهو يدرج الإنسان بالمنكر خطوة خطوة ولذلك سماها خطوات فهذا من قبيل استدراجه لبني آدم فالخطوة مسافة يسيرة يخطوها الإنسان برجله هكذا الشيطان يبدأ بداية يسيرة في باب البدع والمحدثات أو في باب المعاصي حتى تألف النفس ذلك ثم ينقله إلى ما فوقه ثم ينقله فيرقيه إلى ان يصل إلى أمور عظيمة وقد يخرج من ربقة الدين وما كان يظن بحال من الأحوال في يوم من دهره أنه سيتحول إلى ذلك انظر إلى هذا الإنسان الذي صار مثلا مروجا للمخدرات وقد باع الفضيلة والفضائل وباع كل بر ومعروف وصلة وقطع أقرب الناس إليه وصار يفعل فعل الشياطين ليس له همة ولا نهمة إلا في قضاء وطره وترويج المنكر والشر والفساد هذا لم يبدأ هكذا لكن البداية كانت لربما يسيرة كأن يجرب تعاضي أمرا على سبيل الدعابة أو المزاح أو نحو ذلك مع الأقران والزملاء أن يدخن مرة واحدة ثم بعد ذلك يتكرر ثانية وثالثة حتى يصير عادة ثم بعد ذلك تطلب نفسه ما هو فوقه ويزين له شياطين الإنس والجن أمورا أخرى فيتحول إليها ثم بعد ذلك تكون نفسه موطاه لمزيد من المنكر وقد ألفت ما مضى من ذلك فصارت مهيئة لقبول ما هو أعظم منه حتى يصير بعد ذلك إلى حال نسأل الله العافية يتحول فيها إلى شيطان من شياطين الإنس هذا الإنسان الذي يتعاطى الفلاحش لربما لم يبدأ بهذا لكن كانت البداية نظرها محرمة صورة عارية تغري النفس بالرذيلة ثم بعد ذلك تبدأ النفس تتطلع وتجتر هذه المشاهد والصور، ثم بعد ذلك يكون ذلك إرادة لها، ثم يتحول ويترجم إلى عزيمة، ثم بعد ذلك يكون فعلا في الخارج. قد يكون ذلك بتدريج من نوع آخر بتأويلات فاسدة يزينها الشيطان لمن عنده شيء من الورع والشيطان. يأتي لكل أحد من الناس في التي التي تصلح لمثله والمفسرون قد جاء ذلك عن كثير من السلف يذكرون خبرا أصله من الإسرائيليات والنبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وذلك في قوله تبارك وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك هذه الظاهر أن المعنى والله تعالى أعلم هو في إغواء الشيطان لابن آدم بالكفر ثم يتبرأ منه بعد ذلك في النار حينما يدخل أهل النار النار يقوم خطيبا ويقول إن الله قد وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي فهذا هو الأقرب في معنى الآية الله تعالى أعلم ولكن كثير من الصحابة فمن بعدهم يذكرون هذه الواقعه وحاصلها برواياتها المختلفة أن أربعة من بني إسرائيل اكتتبوا في غزوة وهم إخوة وكانت لهم أخت فتفكروا كيف يصنعون بها فاهتدوا إلى راهب في دير أو في صومعة فقالوا قد اكتتبنا في غزوتي كذا وكانوا يطيلون الغياب في مغازيهم يبقون السنه أكثر من ذلك وهذه أختنا ليس لها أحد نريد أن نضعها أمانة عندك حتى نرجع فأبى وامتنع فقالوا نبني لها صومعة قريبا من صومعتك فقال شأنكم فبنوا لها صومعة وجعلوها في هذه الصومعة فكان هذا الرجل في صومعته لا يخرج منها ثم يضع الطعام عند باب صومعته من الخارج ويغلق الباب فتأتي هذه المرأة وتأخذ الطعام وترجع إلى صومعتها ثم جاءه الشيطان فقال هذه عورة وأنت مؤتمن. عليها وأنت أولى بالخروج منها فهل لا وضعت الطعام عند باب صومعتها لالا تخرج فتكون عرضة للأفات فصار يضع الطعام عند باب صومعتها ثم جاءه الشيطان يضع الطعام عند صومعتها عند الباب ثم ينصرف ثم تفتح الباب وتأخذ هذا الطعام فجاءه الشيطان فقال لو أنك حادثتها من وراء الباب تأنس بصوتك فهي لم تألف الانفراد وهي امراه ضعيفة فجعل يجلس خلف الباب والباب مغلق فيحدث ويذكر ويعظ من باب أنه يدخل عليها شيئا من الأنس والنفع والفائدة ثم بعد ذلك جاءه الشيطان وقال لو أنك جلست إلى الباب من الداخل فراك وتأنس برؤيتك فإنها لم تألف الانقطاع فتستوحش بعدم رؤية الناس فصار يجلس داخل الصومعة قريبا من الباب لتراه ويتحدث وما زال الشيطان به حتى وقع بها فحملت ثم بعد ذلك ولدت فقتل هذا المولود وقتل هذه البنت جاءه الشيطان قال أنت الآن تفتضح ويفتضح من وراءك من يمثلون الدين فقتلها ودفنها فلما جاء إخوتها سألوا عنها فأثنى عليها خيرا ثم قال هذه بنت نعمة المرأة صالحة وقد أصابها مرض شديد ثم ماتت وأشار إلى ناحية عند شجرة وقال هذا قبرها فشكروه ودعوا له وانصرفوا فأصبح وقد تغيرت نفوسهم ذات يوم فقال أحدهم والله لقد رأيت شيئا لا أدري ما هو فسأله عنه فأبى أن يذكره فقال الآخر والله أنا لقد رأيت شيئا لا أدري ما هو والثاني والثالث كلهم قالوا مثل ذلك فتحدثوا به وإذا بالخبر حال من التطابق الرؤيا كانت واحدة فقالوا ما هذا إلا لشيء فذهبوا إلى سلطانهم وأخبروه فجاء بهذا الراهب ثم بعد ذلك. ابتلي وامتحن فاعترف ودلهم على قبرها الحقيقي وأنه قتلها وقتل هذا الغلام ثم جاءه الشيطان فقال له أنا صاحبك الذي أوقعك في هذا كله والآن لا يكون ذلك عليك وإنما يكون على الدين وحملته فاسجد لي سجدة واحدة أخلصك مما أنت فيه فسجد الرجل فكانت نفسه فيها هذه فيها عبرة وتمثل هذا الجانب أو هذا النوع من الاستدراج لدى ذوي الورع كيف يأتيه من باب الورع؟ فما يزال به حتى يوقعه في الأمر المكروه. هذه خطوات الشيطان أن الإنسان لا يسترسل معها أن يقطع ذلك وان اتيت الى الابواب الاخرى مثل الطهاره والصلاه والعبادات والوسوسه فيها وما الى ذلك هي تبدا بخطوات فاذا اعاد من غير موجب دخل عليه الشيطان وبدا يلبس عليه ثم بعد ذلك يصير في حال من البلاء والشده يعيد الغضو من صلاه العصر الى الثانيه عشره ليلا وقد حدثني بعضهم أنه ترك الصلاة شهرا لا يصلي وحدثني غيره أنه بقي سنة لا يغتسل من الجنابة هذا اللي يريد الشيطان كانت القضية هي تحرز ورع أعد لربما لم تكبر الإحبرة الإحرام كما ينبغي لربما لم تمسح رأسك لربما لم يبلغ الماء المواضع التي يجب أن يبلغها فإذا أطاعه فانه يملأ قلبه من هذه الوساوس ويفسد عليه العبادة كذلك ما يتعلق بالنظر إلى الآخرين وسوء الظن بهم فإذا فتح هذا الباب فإنه لربما يسيء الظن بكل من حوله وعند ذلك يستوحش من هؤلاء الناس ويظن بهم الظنون وأنهم يتربصون به شرا لا يريدون به خيرا وإذا رأى اثنين يتحدثان ظن أنهما إنما يتحدثان في أمر يتعلق به أنحو ذلك فتكون حاله في غاية السوء في حال لا يمكن أن تطاق وقل مثل ذلك في أمور تتعلق بطهارة الجسد أنحو هذا حتى يصل الأمر بالإنسان أنه يشك في الأرض التي يمشي عليها في البيت وفي كل شيء وفي الجدران أنها نجسة أنها قد تنجست قد تلوثت ثم بعد ذلك يتنزه ويتورع ويحتاط من أن يمس شيئا فيكون في حال لا يستطيع معها العيش فتتحول هذه العبادات بدلا من أن تكون راحة للقلب تتحول إلى لون من العذاب بفعل الشيطان و. تسميت ذلك بالخطوات يدل على أن الشيطان لن يقف عند الأولى خطوات هي تبدأ بواحدة إذا اقطع الطريق إذا أغراك بنظرة محرمة اقطع هذا الطريق لأنه سلسلة إذا أغراك بإعادة في صلاة أو طهارة اقطع هذا الطريق إذا أغواك وأغراك بشيء من المعاصي فاعلم أنها ليست هي فقط لا هناك بعدها ثانية وثالثة ورابعة وهكذا إنه لكم عدو مبين إذا نح نفهم من هذا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إذا لا يكون ناصحا بحالة من الأحوال فلماذا يطاع إنه لكم عدو مبين أكد هذا الخبر بإن إنه التي بمنزلة إعادة الجملة مرتين عدو بين العداوة ظاهر العداوه مكاشر بها فهذا كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه يتوعد ويتهدد لا ذريته إلا قليلا لا أحتنكن يعني يأخذ بالحنك فهو عدو يتربص بهم يقول لا أحتنكن ذرية آدم هذا الذي أمرت بالسجود له وكرم علي ثم طردت بسببه من العالم العلوي والملا الأعلى سأفعل بذريته هذه الأفعيل وهو الذي أخرجنا من الجنة أخرج ابانا آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة وبالقسم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وقاسمهما يعني يحلف الايمان من أجل الإغواء والإغراء هو ليس عنده شيء يخسره لأنه خسر رحمة الله فهو بكل شيء يمكن أن يفعله ليتمكن من ابن آدم ويموت على الكفر يفعل فإن لم فعلى البدع فإن لم يستطع فعلى الكبائر فإن لم يستطع فعلى الإصرار على الصهائر فإن لم يستطع فإنه يأتيه في النوم ويزعجه بالرؤى السيئة ويجلب عليه كما قال ابن القيم بخيله ورجله ويسلط عليه شياطين الإنس فيؤذونه ويقلقونه ويشغلونه هذا فعل الشيطان بابن آدم عادو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء السوء السيء أقيل لها سيء لأنها تسوء صاحبها فكل ما يسوء يقال له سوء فالمعاصي سوء لأنها ترجع على صاحبها بالضرر فواحش وهي معظم وقبح من الذنوب والآثام كل ذلك فهذا من عطف الخاص على العام الفحشاء هي نوع من السوء لكنها أعضاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فلاحظ أنه ذكر هذا مترقيا السوء وأعظم منه الفحشاء وأعظم من ذلك القول على الله بلاعلم أن يقال هذا حلال هذا حرام و يشرع من دون الله تبارك وتعالى أو يبتدع البدع المخالفة للشرع ونحو ذلك فهذا كله داخل في القول على الله بلا علم الله أعلم صلى الله عليه وصحبه يقول مسر في الربط بين التذكير بنعم الله واتقاء اليوم الآخر في قوله في الموضعين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ثم قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا تذكير بالنعم يكون سبيلا إلى شكر الله تبارك وتعالى وطاعته فهذه النعم التي أنعمها الله عز وجل على العباد ظاهرا وباطنا هم لا يؤدون شكرها فيذكرهم بهذه النعم من أجل أن يشكروه على ذلك بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم فتكونوا النفوس معبدة لباريها وخالقها جل جلاله ويذكر بعد ذلك باليوم الآخر اي يتقى ومما يتقى به وأعظم ما يتقى به هو شكر النعم بطاعته واجتناب معصيته وتسخير هذه النعم فيما يرضيه وعدم استعمالها فيما يسخطه فمن كفر هذه النعم فهو غير متقن الله أعلم إذا كان لديكم إضافة أو سؤال نعم، طبعاً نعم يمكن أن يقال في وجه الارتباط بين الجمل في الآية مناسبات بين الجمل أنه ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإذا قارف السوء والفحشاء فإنه بعد ذلك قد يجترع على استحلالها. فيقول هذا لا شيء فيه هذا جائز ونحو ذلك فيستحل وهذا كثر في مثل هذه الأوقات بحيث إن الشهوات قد ألبست بلبوس الشبهات فصار كثير من الناس بعد أن كانوا في السابق إذا فعل الواحد المعصية أو حصل له تراجع أو ضعف أو نحو ذلك يستحي ويردي نفسه بالتوبة أما الآن يجلس بوجه صفيق ويجادل ويحتج وكأنه لم يفعل شيئا ويقول أنتم تأخذون بأقوال فتاوى وأنا يوجد لدي فتاوى فهذا الأمر لا غضوضة فيه ولا إشكال فيه وهو حلال فيتتبع رخص الفقهاء وليكن عادما بحال من الأحوال من أن يجد قولا يؤيد ما يهواه فصار الإنسان يستحل مثل هذه الأمور ويقول هؤلاء علماء أفتوا بجواز ذلك فيأكل أموالا حراما ويقارف أشياء محرمة ويسمع ما حرم الله ويلبس ما حرم الله كل ذلك على سبيل الاستحلال ممكن هذا نعم الله أعلى لا إله إلا الله لا إله إلا, إلا الله السلامة الله, السلامة الله.